تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوجه الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويمههم الأمل فسوف يعلمون وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نَجْعَلُ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَالِحِينَ وَوَضَعْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ لو ما تحتينا بالملائكة كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا من فريق.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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم ذنبا من السماء فظلوا فيه يرجون قالوا أبصرنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنظيم وحفظناها من كل شيطان رجيم السمع فأتبعه عشي أبو المبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معايش ومن لَهُ بِرَاجِعِينَ وَإِنْ شَيْئًا إِلَّا يَدَّنَّ خَزَائِنُهُ وَمَا نُزِلُّ وَمَا نُزِلُهُ إِلَّا بِقَدَائِمٍ عَلَيْهِمْ وَأَرَىٰ خلو أعطى فانزل من السماء فاسقينكم فاسقينكم وما لكم له بخزي وإن نحن نحيي ونموت ونحن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 صلصال من حمأ مسنون والجام خلقناه من قبل النار السمون وإذ قال ربك بالملائكة إني من صلصال من فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون قيل إبليس أبا يكون مع قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الثاجبين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجين اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظر لي إلى يوم قَالَ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الضبط المعلوم قال رب بما غويتني لأزين من لهم في الأرض ولأخوين منهم أجمعين إلَى عبادة منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم. لك عليهم سلطان إلا من اتبعت إلى الغارين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك إلى الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين فهى سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود تقيل في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين وندعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سر من لا يمسون فيها لفوا. بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ونبئهم عن ضَيْفِ إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قَالَ أَهْلُ منكم وجلون قالوا لا إِبْرَاهِيمَ إِنَّ نبشرك هُوَ صِدِّيقٌ قال قَالَ على يَكُونُ قَالَ الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يطلق من رحمة ربه إلا الظالمون قال فما أحبكم أيها المرسلون، قالوا. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا لَقَوِيُّونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَجْدَارَهُمْ وَلَا يَنْتَثِفَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَانْظُرْ حَيْثُ تُنْظَرُونَ وَقَضَيْنَا إليه ذلك الأمر أن دابرهم لا إِمَّا خطور أن دابرهم لا إِمَّا خطور النصبين وجاء أهل المدينة يستبشرون وَلَن وتبقوا الله ولا تخذون. قالوا أولم نهج عن العار؟ قال ما أولئك كنتم فاعلين لعمك إن تَسْوَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصِّيَاحَةُ شِرِيطًا فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَاسِلَهَا وَأَنْطَلَعْنَا عَلَيْهِ حِجَارَةً وَأَنْطَلَعْنَا حِجَارَةً من وَالَّذِينَ وَصَّيْنَا بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَوِيلٌ نَصِيرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَنْكَةِ لَظَالِمِينَ مِنْهُمْ وَإِن هو مال بإيمان مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المُرسلين، وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانون ينشتون من الجبال غيوت أمين، فأخذتهم صيحة مصبيحين. ان خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمد من عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم ولا تحذن عليهم واخفض جناحك النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين أهل الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين وتأمر وأعرض عن المشركين إنما كثينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون. ولقد معلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فتبدح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين